آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 وما بئس المصير اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وآسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أم أمِنتم ممن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضٍ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إن امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه لجوا في عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا على وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صراط مستقيم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 Wyقولون متى هذا الwoعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَن